قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَالِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَسِيمُ وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرب بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقرصعت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائم بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقتن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات مؤمنات قانتات سائبات عابدات سائحات سَائِحَاتٍ وأبكارا يا أيها الذين آمنوا فسكم وأهلكم نار وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملاك ظلا ضدا لا يعصون الله ما أمرهم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 نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقرون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافتين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئت المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقانتاهما فلن يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مَرَأَةٌ فِي الْعَوْنِ إِذْ قَالَتْ رَبِّ بَنِي لِعِدَكَ بِيَتْمَ فِي الْجَنَّةِ وَنَجِنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِنَ, وعمله ونجني من الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ومريم مرنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين سورة دفن وسورة باللحية اللحي بنات سورة تحريم بان لئيلا سبب كاسيكو مغا عابان تاي سورة دان ايكو تميد اول كأووهن رأيه سورة دان اللوه إشاريه ايها النبي لما تحررموا ما وحال الله لك سورة دان سورة مدنية وحا يتوضدك تأيت رسول كأو مدينة داقي ومدينة بوده هيدا كنوالا سورة دي سورة داقي باي تميد كده هي هذا شيء، واسدي أي مكون لدينا صورة لها المدنجة، من أي كهاد الله قلورها تشريعية، أي كهاد الله، كل كه صورة دي إن كده ما شيء، وحاولنا نضربهاي، أريناها قوس أي كهاد ليش لكن مده وش القوس بيكاد ليش، قال أهل لكن وحي كاد ليش القوس يرسلك عليه سلاطوسك، بيت نبوء أي كهاد يا وهنك رسولك عليه الصلاه والسلام يقين لجبرنا يا حقنا يا عبده الله اي الرسول امرني اياتك تلماما العذاب هذيل للذين انما يريد الله ليذيب عنكم الرئس اهل البيت ويظهركم تظاهيره ذلك ردوا فايقين بجبرنا اي اي كهذا رسولك لايانا واقلك اقلاده المسلمين او دم اي كودان لهاي يا أسلوب كيسة يا سلوك كيسة وح فايو وإن أيده جاره اللوسي صورتي انكسر بعلي جدي جذوحيك جد على شيء قوس المسلم كا ثنت رسولك قوس كتبي كامل إذا بعدين لا جاره ندلوسي قدوء إم وياه قوس الرسولك عليه سلا سلا قوس اللي بدأ ينويه مرك الوحيك على شيء صورته رسولك أي حاس كتير ما بعشرة دور كي ذا كوب اللوذي عنان أدق أو الرسولك اللوذي وشهر رسول يقولون عنانتا إسلاح رحمد يقولون نحريسنا مالك إن لون نحريسنا إلا أنانا يوحد كارك إسا يقولون وشهر نفس يسو أيضا عليه شريعاتنا أبننا إسا إساكت جوة يقولون لورد هواته لمسو حرم ما أحلى الله لك وحا وحا كلمة لما تحرم ما حلا الله قوانا نع نعكم ذود وأول وحي وحلله أما وحرم وإلهي ذود وإله قهر ليه أذى جالس جحرنتي هنا يحرنتوا الكهنة ورسائل حفوت الإمام ومن أهل لكن بنك عقيدة بلجأت بليلهم اعتزلها أذى الله جذبك علاكيم وأرين مغلي يقال وهو رسول كإعلان تقول واحد يقول وإلى هاي وحلا ليه ويسكر الرمي هو اللي يرمي شقة ضابة إلى هاي وكوبا ليه إنك أضيع يسكح الرمط وهذا الوجود دلنا يوجي لعسانا كذا حبكم كإله متك الوجود دلك لي كرتاه ولا ضلي لي ناس يتفجك تكروا وحول وحنا ويسكر الرمي لبره وياه صار ورث الجبل بياحيد أضون رسولك أو كوي سمتاعي كل خمدة سر أو كوي سمتاعي و هو استحرم النسكه لحقه قلبي دهريده هلك هكان هل و خوغادا سجه وا لبا دمرى بولو اي لبا و ذا كلا حقوقيه كان حقوق الزوجيه الى الهي ناق القبور و حفصه بنت عمر بن الله عليهما تنوى ماريته القضيه و امه ولده ابراهيم بين شيء كل كا حقوق باي كولهد هي كل كا مده تن حق لي و هو حرمي مده قلبي دهريده ما تاوي شيء كان بو حد بني ادم وعاشره يكو قوله يدهي تانم وعاشره يكو قوله يدهي كلكم مدن قلبه داوردهيس إنه تلو عريامي يمحلو يدهي مرسا داحد وقدقوا الهبابا كوبا ميهي أدون تطفن كمانا مارنتي لفتادو نوادي عشاي محادي شعريه يقليني ووح اله كوبا ميهي قفقا قلبه داوردهيس محادي أدقى إستقو بيهي إسلمركا نحريس باكو زيرتا إستقال الله وقال ن يا أيها النبي لما تحرم ما, ما حل الله لك وحيدا كلا في صورته كان اشار الى ايدي ادهوله يريد ارين دوه هي مهمه انتهي ولبا لف دوره صحيح قوقش كود يقف دمره منك يود جيره ثم يسن بقى وهي كلا كل انتي دغن اذن له هي مقل كنا حد مين وهي نيكا كا اركت اما كلا كل انتي كل كما شتل في بعد دعى الرسول كو وداه كو قرتي إذا كشفتك كلا بمشاها بها أي كشف كيندوه وإذا صررنا به إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبعد به واذهره الله عليه هرفض الله وعره الله عن بعضه فهذا يصوردك هذا الشيء إنه ينقفك دمره وحلاله ترتنين كذا إنا يفاسسوا أولئو قادو أي أدو لا واعيسوا أن لو ذا سعونك ريلين قفوحي ير في البيتين أيسا نشاطي وضن وكذلك اوحي الدوشك الدمين اي اي اكلتك اصاب اللقون اي فانا القوضن با لك داري هذا يسورده دا كذلك حلوك اوحي السورده هو قوضي وي. عنا وين ويقول قابل هواينك رسولك هواينك رسولك اوحلوه عن انت رسولك عليه ثلاثة وثلاثة وما تقول بل حق جمين ويقولها سورة النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم بذكا مؤمنين تا رسولك اوحق وهذه النفتاد هو وحكوة المانتو رسولكم هو وحكوة المامو نفتاد عاصي وخلافه وضضمر وهو عن رسولك كفره يهيه قل كأنه به أولاد المؤمنين من أنفسهم رسولك لو الحديث يتكوير عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه طبعا لما جئت به إلا قفك إذن كميدة أي نفتيس نقاط من رأسا وحا لا ينب ينفن نكامل معه حديثك لك هكذا ورسولك وليهي إيمان كينو كامل نقول ما يوب حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه والناس أجمعين إلاه نقط هذا إياه اللبادة كل شيء إياه عرورت هذا إياه الدولي بواحك كنون أنيق آديق جعلات إيمان كاق وعدمي حقوق ذات سداسة رسولك كو أمد كلها هوين كتوا أقولها حق لباد بقولها وزوجيا بيئة ودقوا بيبها وهو بي كل إيمان لبادة حق بلا لله بردران ومالك ka rasuulka dhiba cod u tashaday oo shir qoola كان wuxuu rasuulka ka minhayaa iyagu ay ku farxaan oo shirtiisa faafiyaag dagaal adag oo kama dambaysay ayaa lagu qaaday meelaha lo gaari waxa kamid in badan or haweenka isubahaystay waxa lagu yiri inta tuuba ilaahi faqashag ghurubkuma naba ka baduuba la hadlay وأنت ظهر عليها داء الرسول كأيشو كان ميتاً بل أنت رسول خلاص فنارك فإن الله هو مولاه وجبيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ذحين إله إياه جبريل إياه ملائكته إياه مؤمنين أو عمر إياه أبو بكر كل هذا قبل ذلك من جهنم بهجنا أو رسولك جرب سفن عدد كثيرون قوموا إلى ذلك اللعاب اللي بلارك يصير اللعاب مبوني يشربها وين إن كيد يكون عظيم ورغم لبضوما رك يا وحشوف هاي سائلة عزة يا الجبريل ملائكة انت الذي كلي مؤمنين جديبه صالح المؤمن لا دليل هي اذنكم انك رسول قد بيسان صالح النبي ما دعوا عنت لكنه هو رسول كغرب تاجن او غان سينهسه او غرقاريسه فان الله هو مولاه وجبريله وصالح المؤمنين انت كذب والملائكه بعد ذلك ظهير هكذا اللغه ثلاث باب اللغه سيده او نايل اثر ربه ان ضل لق كنا اي بدله ازواجا خيرا من كنا مسلمات، مؤمنات، قانات، سائبات، عابدات، سائحات، صيوات، وأفكار قبليه جروبة بله. لباد الله بورخلائج. حفصة جروبه عائشان عشان الجبر بيه هاي, بي هاي. ناققيم يقاله. وقبليه جروبة بله. وندين كأيام بإله رسوله وحب دلعيه. هذا هذا الوحيده. أنا كمددم بيسه. وحلاو لنسأل أبو قاضي. واحد ده بيتقدم بيسير توجيهات وأولي. والله يسكت ده مكانه. والمسلم بالله جاريه. وحا صورة دلو جبال مثل يابله مثل كوحوهي قص هدو مؤمن يحيد وإيمان كيسو أكامل يحيد إنه دباسه إياه لنكديني لذلك إستقال لحريرة إيمان الآن تضيع دباسه إستقنا إيمان كيسو أسامحيني إن قرابا نمضى إيوهيديه لغا في يدي أبي أي إيمان كيسا كغالي مثل كالين هردقي وحوهي وذات بي سرعون القضي ka salaam mu'mini giddii looma maama hay oo waxa rabaayay iyo waran walaahu masala lil-ladina aamanu imra'at fir'aun fir'aun qalka wa taqanaan la idinka sheekay inay maayo wa afjiru khanqilla ila adoomadu abu reejin idin si caafiye ugu dambiway wada duqbay la masala mu'mini hadan iyadu qalka xadii rumaysay wa al-adabiyow wa al-ladii dibaasu الخادم من تاي إيمان كانوا كامل جاي لا لا كلنا أما أظهر أما حاس كذا أما قال كذا كلنا وعما يس خادم إيمان كذا مختل فيه مثل كلي أجيلا نقالوا يلا وهو يقف تود قالي ورب إنتو دليلي أو عاصيوا لا في في عن باك كلنا لا أما كلنا شيء أمادون ده داعيني أمير وحالت阿森 الله ينور ديجي لبا هو هنا ومجننلا بالنور قديم مجننلا باللوث قولوا والله هم ثلل للذين اكبر الله هم ثلل للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانت هما ولم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل ما لم ادخله قال كهذا ادغت هي او ربي بيني وسي عاسي سي رسول باي قبي أما اي أما اما الى دفي مثال قالوا ولابد ما سلو يا ابله من قالوا يا الله قبر ربي بي يا كنت أنا أذ وحقبة شديد قلب وحلاقبتي هذا ملك واركته أجد أنك قصر دموع قلب وحلاقبتي يهود بسال ليالي كذا بسال ليالي حكمة جيدة كانوا مثلاً قالني وكل شيء وكذ قال أذ وحقبة كثامن مو منا هذا إيمانك إذا وصلنا قال ليش تو حداوي أكثر أيامنا حريمه هذه صورة كذا كذا من ذي شيء هذا رأيي أو بالأب سبب النزول بيلاحي أنت أظن مركز هذه صورة الله صعد كده من عنانا يا من واحد هو رسولك عليه الصلاة والسلام مركا او مدينك يقول دمر وقبج تقال دمر وقبج رسولك أكو كلم يجري مدهبين بو لبر يجري مال انت حفصو كالخاها او رسولك او شوه ريجج ليس روحان جعلان لها مانسا انت اذا انت ذو ان لبضع اذا سيسو سياره مركا اصال رسولك اذا انباد قبطانيا كعسو سياره قولك او حاج وقت قبر مارية القبضية الليلة قول ميكي فرعون مركا هايشتي مصر أوصى على رسولك، نكيم مركز الحكم على مصر، ورسولك أوصى على، أو أمور له دوا، أوصوا استمتع، حبسنا مكان تكسيبو إياه دوا يا داي، وأولم عملوا داي، حبسنا درس أوصى نابد، أقولي هون لما نبي يحكي شو جاي داي، مناكي يسوي شو تعبار، قردا بيعرفي برج إملو جوا دجله، كل كأدب، أي أدب لأي واحد ماشي، وعيسى إياه لو يمارن تجليتهاي، قردا نقولي يجيحي، waaqiimo gataa in aanan daliga lahayn wana waxba kuleahay marka rasuulku calayhi salatu wa salaamu xuwir iyadana annu qulma yow is kharimay adigana waxan ka ootay hadalka laga maqlay daba markii rasuulku masajid ka u kaay ee aaysha is gurixayno darbi yar ba u dhacayday ishadii ka wisay qolkaasi halka ka bilaaway arintii oo isiri tii alle way noo waxay isoo wayay ka gar ku daraayeen aray kale u raaciyay oo markaa ووجي qofka markay xumaatay way ka sheegatay oo wada gigeedii boo isna si ka umaray markaa suuriyadana way ka soo jeeyay ninkani wax ku sheegayaa maamulka hadaan inta wax iga dambeynayaa aabaha umar iyo abuu bakr baa iga dambeynayaa labadaana mashaykati in maamulka iga dambeynayaa umar cid waa sabab هذا taas بين mashuur bayna مسلم midna kan muslim ibn bukhari wariyee watan ka afxsan majid taas iyo ayahay rasuulka aleyhi salatu wasalam watan yahay inta aad buu u fiin jiray laakiin wuxuu yiri jiray tola bariyaa maahan inta kale yuu soo horto bariyin jirayo waxa qadantay oo aan jiray iskasa sukada soo billaawaya mid laarka waxa afi ma لكن ما فريسانا يواصو صعنايا الان مدى اقود دنبايسة ماركو الجوغو وطوهدن كي اللب بريايايا ايو الله سيحن ديري سيدي عادي سايد بو قور قلب نمائسو صعو ماري زينب ابنتو جحشي قبر لجي ورسولك او اكتهاوانكو المابطي المئده يا حايا ايو صعاد ماري خلقا سيما لب سيسا سي يرسولك زينب ويلاب فيرسة ماركو بو قشفكو صعو ماربا مارب خلقا و واحد اللي عاش هذا النبي بيدبردريني كل ك هذا المرف كأشياء المردن بوصيني مره الله قال حفية عيسو واحد جوان لوجاء رسولك واحد الله واحد صوص رنبو النعبا كل ك هذا واحد ما كاسو أوراي اللي جوال كذي منجي مر كاسو جوان اللي قالوا لي راهنوا واحد أوراي معافير ليه وكل يصير له وبس شئ يثور فيه واحد راعي كاسه يبغو وأنو كده قال لهم يجري إن وح صوران ما أجرين هذا الكي بده من الصور يجري إن وح لوسى كان ما أجرين قال كم ركبت اللو ده الميلو كيف الله يجوت أرضي وحاله مركو كصورة أجره أما وح كاوراي يمجر بيكون مركاك عادة يبغو قصو كصورة مري بري جليد يجيف إلا مجاري قال كوه حفل صورة أجره ذا يصير معافير ثقافة صورة زوام ويا غير صورك عليه Aishu adana go'gasho ugu tagita aadigu muddayay halkaasay tirima caafirta ka soo uraysaa waam. ay Rasuulku yiri seena bannar soo aqabbay hadduu basooyay waxa Muslim iyo wariyay xagga ku ama ama yahay oo Muslim iyo Bukhari تاساسة مشكورة وقصة دي جويق آياتها هميناء حدنا سورة دي او بالله باتن هذه سورة وحن سورة دي او بالله بايا بسم الله اللهم اقول حسك شدي الليه الرحمن نحريس بوده ادوميس وذكرته نحريسه الرحيم المدقر قال تعالى خبوحوا يريه ايها النبي انا هلو جديا لكن عبارة عن اللقود الواقع وحسك الانشاء تعظيم رسولك اللوهينه عليه, عليه الصلاة والسلام قرآنك وحينه قلت ومرنا فصل بذل والله يرأي أيها النبي و أيها الرسول مدن الله مورك يا إبراهيم وان يا نوح قد جادلتنا وان سومرنا يا شعيب أطلواتك وان يا صالح قد كنت فينا مرجوعا وان سومرنا يا موسى إني استفيتك على الناس وان سومرنا يا إيسى بن مريم أنت قلت لناس باين سومرنا متك استمغي إيسى عالمك اللو يقال بالهودة واقعي أرق حصولك يا أيها النبي يباليو منك قرآنك كسود داقة أمد وحي الأمين أشهجوه منك أجل وحي كسود داقة إذا مضى اللقاء لاحظ له وحي الأمد انت الله كان بادك أشهجوه ولماذا قلت عليه صلى الله عليه جلالك أما يا أيها النبي أما يا أيها الرسول يا أيها المزميل يا أيها المداتير انت كلمة يا لقودة واقيا يا محمد أما تركت الله الله هوا تعديم قولك لما جئ إلى الدنيا يا أيها النبي نبي شرفته لما تحرم ما حد إسجح حرمتي وإسجح ما شيء الله إبؤ بلي لك في مارية القدسيه هاي أما ومردك ما حد إسجح حرمته وإبكو حراري إسجح جو جيسي هنام تأصلات الكتب الوثائق نعرف كتب الله ما حد اما سقف ضف وقول لها فجابينك ريسا اما سانف ساده او غيري غلينهسا فسكله قبي دوريدي لما تحرم محادثة ما هذه شج جوجشاي ما شيء احل الله اي ببن يليك هذه كل كاساتك عرفك لو ندفتي تبتي اديكو دلبايه مر باهت ازواجك دو مر شاك بني كار حالي لو الله ربي بحق عبده غفور الله غفور الرحيم قولك رسولك هو كفارة بود أذون تنبغ الكاذبون نغدي قل ك والله هو غفور, غفور رحيم بل عفية والله هو غفور رحيم بل وعفية وما كفارة جود يهو كفارة جودي وكفارة درس يتعليمك هو كفارة جودي وغفور رحيم تقدم ليزاي لبذا خيبه والله كبا والله هو معبد غفور الله نافذ بدل والرحيم النهري سنأيو درف الله قل كما قال درس كفارة جودي وربنا شيخك barramu اللَّهُ e baynu ujideeyay lakum idiinka sahilata eimanikum dar yarkiinna ka halaal naqashadadu wa hada daalatan sida darti looga halaal noqdo taa wa la idiin jideeyo wa lidin adeeyo wa atayna suratul mujadila فَإِنْ دَارَتِ إِنْ دَارَتْ كَفَّارَةُ كَفَّارَةٌ فَيْنَ قَوْتُهُ فَلْكَفَّارَةٌ كَفَّارَةٌ لَهَا عشرة إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيَكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ كَفَّارَةٌ سَدَّدَوْ الله كَفَّرَ اللَّهُ رَبِّي وَاجِلَهُ داري على النقوش هذا والله وربنا حق الوعد هذا مولاهم جرجاره ابن جرجاره ابن بقرينا يا وهو إبان علي الله فهم بذوي العقدين الله مرتيله وما ملوان وإذا صر النبي أنت هذا اللي قالك وذكر رسولك جربت له وشة جمد الكرة أصر النبي نبيه أخرج إلى بعض أزواجه نبيه حاتس كيس بركضبو وحفصة رضي الله عنها أي حديث الله قرصدي واركا مرحوها وحان الريتاني ويسكحر لما يعدها وشيقين ما ملكنا وحايقة دنبين اي ابها اي ابو بكر لابدانها الشيقين واركا مرحو تاكو قرصدي ايه اي من الدرس اكتكتين ايه تنتعريمكا الشيقتو بباتا اي, أي شتي اهيدو ان ايه او مركا قد ايه حرس خوطرين ايه ايه ايه حلوه دا اكتو تاسع لغا دي إذا سر النبي رسول كمرق وقرصي إلى بعض أزواجه حديث ليس بركض له حديثا هذا الكمر قرصي فلما جورتي نباع أي شيء كذي وذاتي وحلق وقرصي به حديث واركى الوقرصي أي شيء كذي جورتي شيء كذي محادثي سبيل باي ولد رسول كوس شيء غيري وحوكمة إلى سنة وذاتي بلن كيم أيا من المرين تركي واكشفته واركى لعنتك بحى وبحى وأظهره وحورك أموجيئ الله رب الحبل وعباده عليه الرسول كركه ووحيد راسده وجوه ملساء وأظهره وحورك موجيئ الله رب الحبل وعباده عليه على الرسول رسولك كرك زورك أموجيئ كرك رسولك ربي أموجيئ حفص هيد بوير رسولك هذا الذي أيفاب في, في سيويه المدردري أنتي الدراي الويس كنافي وعيالي لكن حكمك وكراعه يو وو يري ارنت ياليدانكو قرسداي ان قري كو يري كاعو فداي وافقي كل كاسيني لواد لوادم با اسا وركه لوو شيغي لكن من سيمه وكرمه وشامتي شرفتي تا يغمني نودي سايبيني دي سا وركي لا يري غدي ما هو سان شيغي انتي دراي بو اسكا دافاي تحريمك كلي اوو شيغي سدو يالي ارك فلان ما غورتي نبااد واد واد اشيكديي وركي او وااد هارو إلى ورك أم وجيه عليه رسول كدوس يسوع عرفا رسول كولادي كو أقوسيجي بعضه وبعض باعل الحديث وركي بركي بوشاجي الله وأوكجيت سدايو عن بعض القارك كالوكجيت سدايو وما ولا شايجي أو واحد سجل اللجوء واحد شايجي اللجوء داعزنايجي أن دوم أن كنت على اللجوء هي واحد هو إيش دافع لكن تحريمك أيتله ويسحرمك ويرم هذا أشياء ولادي ما tiyusuu markay حفصة markay aaysha u sheegaysay balan bay ka qaaday aaysha ay leedahay wariyablan xiyaari ila leedahay sheegay inay qowl qaad wa ka qowl qaaday qolkaas ay u sheegtay qolka waxay tirimoo qofka darfiiba hadalka ka faati walad uu garatay adalkii ay tirin oo wax lagu darin waliba intii si darreyd la dhaafay yaa xogaa laga soo xidiyay الحديث rasuulku u soo wa rasuulka waaw ka jeedsadayo anbaqli warka intii si kale uu iska dhaafay ta ka ruuman isagoo iska sharafaya hal ma gorti nabaaha hafso uu shageey rasuulka bii warki la iqala tidimman anbaaka hada ya hafso shageey markaa oo in markaa waxay أيش أكاسك تهدئي نقصه خوش من يا بدمان لك أيش أنا وحمش شجعي إلى هذا وركل شجعي تدل له بجبر ويداديار فرما جورتي نبأ رسول خوش شجعي هحفسو به ورقيبي قال أم أنا حفظ وعيتي من خو عبا أنباء كوش شجعي هذا وركل قال الرسول كورويري نبأني العليم الخبيث نبأني وحركل شجعي العليم الله وحو الخبير وحب هو البيقان القديم الخبير حق قالك هو هو ساهله صدق ايا اي شي داك كنودتي لي اسي دووي سي بني هو البني قال خبو قالنا الله هو سوا هو هو المكفر دوما اي شي جاي نبااني وحايشاي العلم والله قونت بضاني القديم كبو قالك انت صوب الى الله كل كان وي قنعه ولادي كل كان يحفظ الله ييري وحي يغا ييمت ارنتي با هالكاس هي ذاك كوكب مودوم ناري وعكبي سماك أنا لبادي قبلوك كل عزيار لبادي قبلوك واركيسوسيا كتير وحوي أمنا حفسة وأمنا عاشر الوان الله عليهن لبادي ولي لبادي واركيسوسيا جاي اسكوك الجعشري هذا كفر حي أنا أنت اللوجي ديالك قالت عل خبي وحوي أنت طوبة حداد ألقوا لبادي ذو ما إلى الله داؤتو وبكنتها وحلوتو بكينها يا و الله ارك إلى إحسياंकन يا الله لا گلى في گفكه صافيه علو گفكه انت توبه إلى الله خديق حق نغو عاغودو هدا توبه بكنتان و دنبين يا گفكه اگشيت حدات الله او كان خير لكان خيرًا لكم رايدين ولا جنته جواب كده محذوفه انت توبه حدات ربو توبه كان خير لكم كوتين كسائرين ونكسنوا والله يدينك أقبلين فضت سعد كان إلا هاني فضت سعد وحاء وعثيق قروبكم الله بيلفينا أي حقك اللي عثيق رسولك الرسول كوفور نبشاياه كفر عيسان أو إيشو شجر عيسان أو بهينا عيسان قلبينه الليحي جف باد جسنت أنا حق دولك رسولك حقناك الرسول كوفولا يعينه جودهن كمدباتين جر هن قالك ادم بخن با قشينه حدا كتوبتكن دا ويين واناكتن صدق شغد وها الى عن الحق والصواب حق يا ثوابتي وحق كواعتي ولومكم اللهكينا معي ولا حتى الى الى النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال لاديمو اولو ولي سومريد كنبيغا إن الذين يظنون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخر قالك والنبي قال لبسنايو يا الله ارتي انه هو عصي اذا الله توبتكنتان وإن تظاهر خداد سائس عاوثانه عليه على الرسول خصولك لباتدي سائس عاوثان اسقعان سائسان بنكا نقطان سرسيس إيه أهربها أوسكا لبسان أيوم إذن كنا بمبورسان وكوة لا فإن الله إله حقوق العابد هو إله با مولاه مولا الرسول خصولك قرقاله سائل والجبريل ملك الجبريل با خصولك قرقاله سائل و المؤمنين مؤمن انت انت و انا اكسنت الله هم انت و انا اكسنت رسولك والملائكة يا غالا والملائكه ملائكه اذن او جبريل بعد ذلك الى الجبريل جبريل يا صالح المؤمنين كذب اي ذهير هغتها ايدك اما انت عم بعيد كوري من اي شيء اما واجبك تنسو رسولك عليه الصلاه والسلام waa ka mid tahay ayaa kan markay iimaanayey ku wafaqaatkii iibka laha ee sayyid umar oo gaarka ah radhiyallahu anhu ee into iska habla mararka gaarkood marku rasuulka hadlo marku umar hadlo oo wax yigaa sida hawanka raywada oynaayay oo markay Umar yahay Abu Bakar booqasho ugu yimaadaan ba waxay arki jireen Rasuulkii oo barnaanka meel cidla sidii wacaran siilana oo barnaanka ku fikiraya iyo hawanka oo oyaayo in la faraymo dad Umar ba malikaha aydi raadiyallahu anhu inke soo yabloo halka Nabiga ugu yimid Abu Bakar markuu yimid oo Nabiga xijniga iyamur ta kam waqta uu arkay wuxuu adu iska sii xay ba markaas uu رسولك rasuulka ku billabay الله yiri ya rasuulalla waayil banguu sheegila wadaab qaduu yiri ila hebal oo saaka faraxay ugu dhagtsay annahu waxaan u waayay oo kalkan mareegta ka dhixiyo inaan qadaarka qabtay cinmaha galaaska saa u jiiday hadaan arki lahayn الله diablayn markaas ay rasuulku fi qasr markuu qosalka helay uu الداد ya rasuulalla du maruu waxa ka midirtaa ku وهذا فرتي هذا قيم الملك كوي آدمته يعني كل قل قالينا هنا هذا أنفرنا ثم روح كم نبتنا هذا كسر رسولك صول البدي كر كيسدة وعمر وركيس كوي مدبأ أيد نتنيف والصالح المؤمني وعمر يا أبو بكر أي أكل من أيوب وإنت هذا الشكل عليه رسولك دسيس فإن الله رب الحق العابد هو إلى هذا مولاه رسولك جرجاريه سا وجبيريل ملك جبريل به وصالح المؤمنين مؤمنين فأنت وذو نعيم وعمر أو كريكم الدين ما رسولك جرجاري يا جراموا والملائكة والملائكتين بعد ذلك أنت كذب أي رخيص جرجار يتكلم رسولك أشربهه إن الله كون سائحات لا تفصيل بين هذه قوه صومه وحديث باكو ييميت سياح امتي الصوم صوم كاسياح كل كاسومكا وا لوو فاسيرا مهاجيرات ما لوو فاسيرا ناغا انتا ايمانكودو حداف رسول علي الرسول ديرتي لا سو هاجيري ما لايدين كوبدلاي او سياحه والمرشو عن ارض لكم لا سولو كل كاسياحات انكو يا لايدين كوبدلايا كوا سوساي باتين غرو بييو وابكارن غبدبليوك يركاسع اننكي لو غاراي كل كا يانا ويتووبد كينن ارينتينا الى الله هغاجيي كل 92 معلومود مغنابو رسول كسويدي عليه الصلاه والسلام اثر بورو بييمودن ان بالله قاتون هدي رسول كا يدي فرو ايو بدله انه الله بدل من هو طيبات طائبات اللقو طوبتكينا عابدات اللقاء عابودة طائحات صومة أمام مهاجرات طيبات قروبيو وأفكارا قبدبرو يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهلكم وعمركة باللوذة يتوجيه ممدل لو جهزين هايو واللوذة يقعي عذاب درم وأن لحظيني كريني ووحيالا أن عادي أهن لقصدوا وأن عذابك أدونك اللمدهين كتالي لهداد مؤمنين نفتي نفتييني أهلكين عذابك قائل عليهم وحل ليس ثقيل علينا ايانا وبالايمان والعمل الصالح هداك من الايمان والعمل الصالح والله يسقي الى ليا وحل اسكا الى ليا عذابك نفسي شي ما هو وهو الكفر والاسياء حداد قال لي 100 والمؤمن والعمل الصالح قال تعالى خذ يروحو يريجايو الذين ضدك قال ما له حقهم اييو وواحد الى لسان انفسكم اذن كن نففي الكينا الى لي واهليكم حاتسكننا الى لي خرتيرت ارا قرانك وكوشيغايو نفتا دا وخا كجي اشاي لما اركو هورتا نفتا لي لي فينا ناراً سبب جينا و كذلك قوم فسق قوم نفثنا الى الالهيه واهلكم حاسدكينا سببك غينايه او الكفر والمعصية لمدا اسك الى الالهيه وحد ما اسكو الى الانسان وحي لوه نابدغلايه هو الايمان والعمل الصالح كل كذ النار في لذت المامور ربي سبحانه وقودها نارك الى الالهيه الذين لا يحيى وخل لو شيدوا الناس بضيه والحجاره بالحجارانه waad garatay la ka marido naarta adooniyada ma oo qori iyo warqad iyo xab lugu horiyo taad iyo dhagaxba lugu horiyo dhagaxu waa maxay dhagaxu waa nooc gaar ahaneedoo kibriid oo nooc gaar ahaneedoo wuxuu haqa hurida ugu dareenay magaaxan caadiga ah dabka lugu ee halka حرارة ديه كولي الكي ده حدثينه ياهي بحيث دطئيه لقهرينه بقى حالهو قسرق اللي وحجر كبريد ليلى وقهرهانه ده هاد اقو درم كولي الكيهوريده وقودها نارتوها اللقهريه الناس الدديو والحجارة بقى حاله ياهي عليها وحا حاجه مامل كان نارتوه ملائكة ملائك غلاذ قلغة لفسام سجاد دردرمو ملائكة وغابينا وليس ومرين ملائك توا قيبا قيبا قيبا قيبا قيبا زبانيا الليلة صورة العلق بادو تجدونتا فلك ويا ملائك زبانيا الليلة قوي رب العلوي سبحانه فليدعو نابيه سندعو الزبانية فلك وقا ملائك تكاملة ونقلب قبل نحاليث الوابور وندبع عقون وعذابته إيه وحمره جنته إيه فرق فليل كإلهي جعله فيهي وحانا تضي عضل وقال لكي نحذرنا أيام فجرين وحثنا أن يفق أبو ريك وجعل سيدة بني آدم كبار فيه بيه وجعله هاي يقول أنا ما جوجنته إيه مره جنته إيه وح عذابته إيه صغير سوجنته وجعله ونوع قارة جبانيو يا الله عليها ملائكة غلاد شداد ووات أسكرتين وعرقناي وات تضل نوع كلها قيبك أجسدو كريم بنالكو قيبك أجسدو قيبك أهوي لكن هذا بشر قوة قوة وحابا الله ما أبوري أو شأن الله تلقى لي سندعي جبانية. جبانية دو عليها قوة ذو حاء النارة ملائكة ملائك باء غلاد أدأد شداد دردران لا يعصون الله ألا أن العاسمين ما أمرهم وحي إيبا أوفر إليه كعاثيان أن لفلي أم حي قبسان ويسعلون ما يؤمرون وإذا تبنيهين وحا ما المريه كريهة يسوغيان وحي الله برأيين المريه ويسعلون وحي سمييانه كريهة ما يؤمرون حق إيبا وحي لغفره كريه يسميان وحك لما سمييه سمي يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم كالذي بأمرك هذا اللغة جيدية ومارك الله أبا المرينة أيه وهي آخرات جوغانا للعذاب أيه هي على الكين أيها مارك أسأل لليه هيدايا عن عذاب إذ إذن ظلمة إسامة ملك وحي الدنيا ذا أتكو سمين جرتين أيهم بالله إذن كو أبا المرينة أيها قولك حساب الحلم الله إذن كو قاذي إذن مدل منه قولك أبو غداية قال تعالى فبوحوا ريايه الذين وحق كفروا قالوا بريو لا تعتذروها عذر الدارة منا اليوم أمانتة وقدر بين يديكم يهلايا ولا يدين ورحيي ملائك بايدين كد شقين ايشي وخي نو دنوا قراين لا تعتبروها عذر دارمينا اليوم مانتا كفريا معثية ما انت وحي كفر يا قفية قف يا ذنب ادقشن هكا عذر دارمينا إنما وح كلام ما تجئون واليدن ابال مرين يا او ما بان اليدن كو ابال مرينايا كنت ما الا هان جرتين تعملون قوة سمييو من الكفر والمعاصي Ya layyin <hi> no ku abal mariinaya rudur Jää iyo yaa yuha alladeen aamano tubu ila Allah kulka sida galo di lola hadlay wa muumini intii wax loo jeediyay qasafka on xaliilaha lagala hayo ay nafya shaydaan kugu qasmaayan inaa tawbad hagaajin oo shuruudaydu dambatay ad ka keendid كل كعدم بيجي اللجو وحده، أولادك وسين مجازيع معها، كل كهذه توبة دون أحسن لا يكين الجفف في القدر، كدوه ربلاً قالوا وحي ربلاً، الجفف في أول لجاء أسطرو هي الجنة اللجو جيود. هذا تعالى، كدوه يا أيها الذين دكت آمنوا حقهم ييروا، فووه حدو توبة كأنسان إلى الله رب الحق الوعظة توبة كأنه توبة توبة كأني نصوح برحله. كلمة ناسو على بعض شيبان لغوي يقال مدينة وطوب هنا سدقوي مدينة وإخلاص أولاد جداول وعلى الذين يتوبر من كارديبي هذه توبات أذكر بين شجر يسوع أو أنك أضع أضعين أتكلم تي يدان الدنب يالك أنت كسيكوت لكن واحد توبات أيضا بجواهر بعضين ليس أقنق ونغل لغوي اعتبارا يا مرجي كارون ما حل لغوا جرنا واحد لغوا جرنا يا شروط qafaf ali ya كلي ka dhaxay markii xuquuq bani aadam ay soo gashanba ku darmaayay marka xuquuqda ali ya allah ka dhaxay saama waajibki lugu darey wa dayacay ama wixii laga reebayad ku dhigeesay khamra aad ka wadinay tii laa taa maalla qadabka hadad gashay oo ilaahi aniga ay taas u ka dhaxaysa shuruud laga rabaa wasad keko baad waxa way adhi go dhaxda kaga jira xiilawada wa ka tubkani laga yeyay ilmay ixlaad wal yakad gohorta kala baad waxa wey in aad nadda dambigaa qowma ma yashalaytan kestis oo tiraahay gafgakan balina kuuma jirin maslaxaana labta inad ka gooshid in aad mudanba u laabanay kama daawici kareysu ibliiski sareeku ku fiyaddu barriku ku fiyadana laakin bal markaa ka noqonaysid tawbada waa inad niyadada ka gooshid in aad u laabanay saddex shardi iseeqla igla dambigi lagafuqo nadam laga qoomamoodo azmu allahu yauda bidinan loogu laaban lagoyo saddexda shardi waxaa leh marka dambiga aad ka tawbad keenaysid مالك هذه هي أدوما وهذا دي شيء وهذا دعضي وهذا دعضي كل حقوق دي بني آدم بعد سوق الشيء سدح دي وعا أفر كنقون أيسا خد المظالم وحليلا وحيالها أدخيسا علم ما هذا صوت علي علم حد هذا حدود قف وحيالي إن غيرتين جاء إشادها لغيتين جمد هذا بريهان نغسو أن نبت قاسيب أما استحلا وفي كعافي طلب فهو يخد المظالم وحيالها قعن بعضكي يقرد بعد علي يسيب شروط أفرتا وارتا إخراعا ثوبتا ذا مسروحا هداي دي من تهيما يا أيها الذين دفوا قال ما نحقر هم أيديو توبوا النقضة إلى الله خبق عقل وعابدوا ثوبتا نقشوا مسروحا ثلوا يبدا عدا وشروطا ذا ودا خداتا يا شام حتى ربكم حبقين مذل هبالوي أيو كفيرة إن ربي قرين أيوه عنكم حكي نسيئاتكم كيف الخيال كاد قشام بارربي إذن كاد قلينا يا, يا, يا, وبيال يا, يا, يا لا إذن تصل مايو لا إذن كم حين مايو لا إذن كون وجه حمين مايو ويدخلكم وحاب إذن قلينا يا تناسم بارجال تجري أي درارته من تحتي هوس هذا الانهار وبياله وبيال كي نصام الرئ برأي هوس عنا يا لا إذن قينا يوما مال بارلا إذن قينا لا يخفي الله النبي نبي محمد هو الذي نددك امنوا في ميه معه نبي محيس نبي يقول انت الله لهم ايسي ماهينا ينفرحوني اي بركي ايه اللي ينجينا يابيرتا دم بيجينا لافا ايه هداد قبض قبض قسان هو برهولا و ايه بله لجدوا شروطا يدو بوكدو نورهم بل اسكفد نبي ايه مؤمنين تهاجين لهوجية نورهم افتين كودي و ايمان كودي يا ايه حبن هيا بي أسعى بين أيديهم فرصود وبود بودا ايوه وماشي اجدان ايوه سعون ايوه افتين كوديوا اوغا سعور ايوه براد اوغا بقا ايوه وبأيمانهم بان كميديق ايوه رسولك عليه السلاة والسلاة أصحابته ويديسه ووحليه رسول الله حدا تنقي القيامة ده وحن نوض اذيك رسوله تاي ان يربادل النوص هاي كلا انتكالكو غراني وهو يرني حرض ولا يحي فرد أشعله وقاببك يسنت أبو شادي وجه عت أتين حضر فرد مد مدو ونمل عد بالولوجي مكرم ويايا مركزه اللي يري مال خلك سويل إنكم تأتون يوم الغيامات غر محجلين من آثار الوضوء تبينكو أشعل له قال له جها هيجمعها هيوجه إذا نور ياتمانشان وانا من آثار الوضوء ويسعد ويسنجك ترقدوا وحيّاب غفك ومدر رسولك اسمه لا ين ويسقى ذني معلوم قرناء إلا انسحب موه رسولك الله نو سنه ولاي في المنثي قرناء مل ويسقى ذني تكل جوائي استعمل شكل ضحية قرناء نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم فلك أسر رسولك يري سأذهب غيامك وإيمان دونتن أبوه وري راي يري والويسقى داري وكلك halka wadajiga meelaysan intan ant haadada heeyan lugaha keenina halka ay inta mari gaar ta marka aad mareeyaan halka geey ka kalena halka geeya waa soo dheer dheeray iskiin ku habbatay oo asaluu ha ku derder daran hadith kana wuxuu rasuulka ku yiri tabluu hayl xulatu almu'min hayl yibluu wudu billada yahumis kalaysi siilayo iyo dahabka iyo la isku qof weenku weeyay gaar siin jiray u gaaray qofkii gaab gaabinjiyo biyaas taa usayir jiray ee gaam madaw marin jiray codkaas aan soo falalteenan laakiin qofkii dhaw weeyay saqaan jiray ee gabow ugu koelka midna uu jirin ee tadhliisin jiray sida sunnada ay tahay si uu dad kale aha arki ma yee midiga كل قاسة انت يكون فرحانبا إليه إلهو انت الجنة إلا شغيه أنه كتغنه افتنك أنك بغتين يقولون وحي إليه المؤمنين ربنا يا ربنا أنك ربك أنه أكمل دمائستير لنا أنك نورنا افتنك أنك أنه دمائستير وإتمامك واسده أكمل لنا أنه كاملين حتى ان ندخل الجنة إلا inta حريرهم تأكثرن، إنت جئت لغسنجو، إيا حسابك، إيا غيامدك، إي إيا موقفك، إنت إي جابك أنكوجرن، أسمم لنا إلهنا ولا ما يصير، نورنا يستيقننا، وغفير لنا صبي أو إحدى فن قلنا، نعسي والناسامة إنك أديك على كل شيء، وألا أرك كل يدوسي قدير إبكار تحيه، يا يهان النبي جاهد الكفار والمنافقين، لما ذي قيمه يقال لك أو مسلمين تللا نولا إياك ويكار بلرك وحرى لا قف ممن كاتب عديسوا كلكم قف ممن أركوا إنه الدبعة قابصلو أو بشاشية فرحة يلك أحد عضو جيو لكن مركو قار أركوا إنك جذوذك يوجه وررسك فكما إنه موجيو كل كم سي سي سي لأي كل الباب ما هم ركعت قار أركت لنا تيسني ورا إللا جرا لا يلك أحد يوم ما ذحل الجنديو كل قف مسلم كوي منا الباب كقعل قصيو ما هذا بعد مسلمك قل تعال كذوه يا يهانري، نبيه جاهد لا تقلن الخفارة <سؤال> هو قالوا به، يهو المنافقين هو أول قالوا به، مركجها هو انقادا بالصيف والسناني واللسان بالقول تعلمها يا هوبك يا جانت سوى أما المنافقين بالقول بالقول تعلمها يا في جذو اللي يقول لازم لكن جاني لقى دلما in gaango qado gaca lugu jeela ma sheegi sababtoo iiman bay dahirsanayn muslimkeen la noolaayeen kolka rasuulka looga soo calaano oo leeyaa waxan waaqaal aanu iska leeyno in oran je ila yaa tahaadathuna nasu inna muhammadan yaqtulu ashaabuka takalla jiruu laaya lay oranmay warka ku atke ila wuxuu yiri وحدي بحيان حريف إيه بشاشيريو قصليين كاهلي وحلو قصلا معه كل كهان سارهب يقولوا ما هو هم هويقوذ جهنموه ما حاد قالوا ما قصلاوه الكفري ما حادوا القيمين وحوية ايهوه وحماها وحبا ماها ما حادوا وما المصير انت من لوه هادو سموكوا باس إيه بلاب ضرب الله هم للذين كل كهان مث مثل كانوا يروحوا يا الله ورجعوا وحوى ما كت إلا بين سودي داي وحري حمد إلى هات ولا ذهين مجدو إذو حطوه قبنا كرتانا مجدتو مثلا لظهر صور ويابله أحن نور هي نور عليهم مثلا لبض مرات أو يقبل أي الله بض الناقص هدوية أنا تفك لها لقيب على قدرك ونرى النهار biyihi ba la tagay nabii luud nadaad khiladaba gadiyay way ku darantay aakhira markii la tagana waxa malaaika ilaah bilisay leeyahay oo qeelaad dhulnaar ma dhaaxil ka aan artsa lagala kolka labada rasuul ay qaday waxba ugu ma yeelan kolka gaal cid u xub qaban karaan ama leh kharaba fi هو يسمع اللي ما ينلا بده مسلم كان مسلمين هذاح ليس قال كان جالدي قالت هل خبيوه ويرضى رب الله خبيوه ويرين مثلا مهما للذين وحي لهم ما كفروا قالوا بي وحرب المهم هذا كيال امرأة وحين نبي نوح وانتيسة وامرأة لوط نبي لوط وانتيسة لبعض ربي قال مهما هو كيال قالوا لبعض كوكس لبعض الناس رب هذه مال يكبر عن واحد أدو يذين وحفو الله لها لها آخران العذاب اللقين قالوا أوليها إسعراب إذا أحفوك ليتا إما البال لها فرقو داك لاب الله ردوه يا لي مثلا مهما للذين الله مهماه كفروق قالوا بي امرأة نوح نبي النوحة وانتيسة وامرأة لوط نبي النوطة وانتيسة لابد آساء ربي قال مهماه ويلي في ريء أحايا تفصيله إله نوكي كانت آبه ربي لي سبحانه لابد آساء تحت أحايا لا أدون فوضته إلى هو يري من إبادنا أدمى لحسن وانو يلوده أدمى ذندا شرف لك مدهاي إلها فدار سوا تجري في ورك أما عبد الله اللي يدا أما أبدي أما أبده أما إبادنا تجري في ويك وقيم الأوقية من بلن ماذا أنا أبو من يهود بي حجة كتاي اوه كتبتو اوه يقوتوه النبي اللوب يبديه يجيبه خمرات سيئين بوه يغي وحكات داي داي بل بانت اره امانتن اله سيل موت فهلا ايه طالك اوه حلوه اللعنه داي اوه تبانك جير اللوب بدلي والاولاد دان اي اللي يرنسو سكناشي حيوه لين كان عاوه اللا امان هاي اللووه كانت على بعض المرؤوحي هذه تحت عبديني لبعض الناس صوبه من عبادينه أدون ماذا نذكر له أوصال عيني ومرأكثن فكانتهما فكانت لبعض المرؤوحي دخين وما لبعض أدون بين داخله في الدين بالك خيانته خيانته حق شرفته هي جوجست معها هو يزين يسند معها مفصيلين تقدر بمشي على هذه تاصمي مدنع تاسي عبد الله بن عباس هو ما زنت إمرأة نبيا قطبوية naglo bigado waligeed madinaytan oo xaga gogosho shariifad سبب ka ahay sababku waxa wey kadibna kala ilaalinay inay isku darmaan dacaan fulxan oo xaraana iyadaa ka rasuul khisa fulka khiyanaad ay naagaha gale wax khiyanaan xagga diina ma in fuyi kulka aasiyalkay ku figan iyo madhabahayna laba galeeyahayna waliba shirka inay ka fasan yihiin oo ايه حقا سرفت ايه جباني ماذا بنكا محي فخانتا لبدي ان اقول وحي بكين هما اللبدي عدية سانخين تاهيد باي في الدين كو خيانا هلاقي مركو ايمانا ايه فلم يغنيا سانق الله هي النوح ما ايه عن ان هما اللبدي دمر حقا من الله عقاب كي الله سيه وحبا اوتي نوح لبيه باي لتاقي تيه اللوبنا ذاكي باي كوب درنتي لافقا بيي قل قاسا رب يلي لطي أن نحما ينتقين أنهما لبضي حقه هذا من الله بإعقاب تيسى شيئاً واحدة حق آخر مركي اللي تقعنا وقيله وحلو يري لبضي الناقوت ودخل قرأ لبضيه الناقوت النار قرأ مع الداخلين بسك قرأ إياه قرأ بأن النار تلقأ فسوشه وحلو ودأي جميسان مثل كي لبضنا واحدة ومؤمنين تقعنا مركي اللي بضي مكلي هي مدي وحاوة يا مركي المؤمنت ruhimaka wakalisa malik waday naftada iyo inaka isu yimaadad imanka uu ku dhimo jirkaaga iyo naftada wixii la doonaa lagu sameeyo laakiin kalla imanka tanaazul xasmay imanka inaad ka tanaajusho oo beddel ما gaadato oo dhan naf ma biso amaad maal ma isku xalalma oo wada duweeyni weeyay in lagu daydo wadaad markay nabii muusa mid لقد أحوضناها لقد سأرى يقدم باس النعو والبالييري مالك دباس النعو والباليقوسة لأي موسى إني عاصي سآودي كذا هذا شعر فالك وحاوية إيادونا إيمان كاذي كالاق عقويدي وكتنازل ويضا واي كالدحي ويضاي فرعان قضينا الدليل إيادو ويكاين ويضاي أفجر خلق الله ويضاي إيادونا وابا شيدو نقيمي هذا قال تعالى فدوحوا إلى وضرب الله قالوحوا يالي مثلاً مهما للذين تضلوا مهماً هو. آمنوا حقاً في ميّه مثلاً في للذين كفروا بلو ما مثلاً للذين آمنوا تدك إبرهم إياه وحالهو مهما هيا امرأة فرعون فرعون هو أنت وقبيه واثريوح القرى قصتك واحدة الشيغان لا يكاكيناً بايابا إله امرأة فرعون بويه حسن ما ديبالو الشيغان نينكيو ناكت قبال الشيغان وحي رادان نينكو ناكت موساً قبيني وإ قرتو وحدا معيه بلاي كل كل سيدان بعلو كين جي إذا نحكي قال لا بيجري ونيو حلمه وذاجي ناس امرأة في رعوم باتها نقول قلبها هي بشر وها قلبها هذا ذر لكن أحد بري آدم البشر وها إسلامته إنه قبينا إلى هبا قرانك شكو عدي امرأة في رعوم بلاهي قول كلا كل ميجرين اتصل كلام معي اللهي سيدان بعلو لك دي جرين إذا حكي قال للذين آمنوا امرأة فرعون فرعون حاسي سيبه مؤمنين تلقو مهما هاي وذاب دا قرتي عذابناي قول إقابة أي أي خبي حدلوا درستي حدل كاي درستي عراك إذ قالت قرتي وذاب تري خبي يا ربي آنقا ربقا يو ابني لي وحاد إقدستا إن دا الله أكتاها بيتا أقل في الجنة جنة دا بودها دا خبيه اقصى مصبحي من فرعون ودقا قالك ايه وعمله قال لماذا يا فتاةك وهي لبضب ونجني خبيه اقصى مصبحي ويقضت بادي من القوم من تد اظالمين قردر صديو قردقان يسخيجانك ودو وحيابني هذا شوذاج سدح اطلقى حذك ما هذا الشيء خبيبني اللي عندك بيتا في الجنة يا نبي بيش اكتا اقل نويش اكتا لبضب وحي كهر مالسي جوارك اله خبيبني اللي عندك بيتا انت اقل جنة الشاكين يدريس نمده الله شكت ماسكحوينه وداد ووحي قراتي قريقة ايه ماشوكو يالله جنة لفضبا انه يكاقق يمي بلانته يدريس نمده ايب كل قاسه يتري عندك اديك الله اكتها دونان او جوار بيحصة خبي اكتي انه يتكتو تفضت اقل الله لسو ناشا اقل الله لسا ايه الله اكتي انا واحكي الجنة كل ملكي آخرة قد ينتي هوليه آخرة قوارنتي يجلي باسي أدونك تالينا سيري إلهو منك إيا عمل قوة دو إيا ظالمين سأقور ديس إلهو حاليك سمتبع ولك ودادي حديث صحيحة كتنين إن ملكي نفس الله قاضي بأي جنة إسكاتكتاي إذ قالت قورتي ودادو سيري ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا يو ابني وحبيبي عندك أديك الله أكثر جوار بي بيتنا قليقا بيت في الجنة جنة قده هيدا ونجيني رب يو إغصمت بيه إغباد بادي من فرعون إن كان فرعون ليرا إياه وعمل يشغدو هايو ونجيني رب يو إغباد بادي من القوم دب أظالمين قردر سبيو مثل لباد باكنا مثل كالباد إساغونا وهو عسلان حق مريم بنت عمرون مريم قفية أبلوه يضير ووقتي يتبرق لدلقاري ومفاترين دلن ننكو قوة اللبية تبنجر بيتها إولاه ياهي ya muujizo wayno rabbi way laga muujiyay oo ay muujin lashay halkaas aad walba looga yimid oo la karantiilay oo loo muugay markaas oo la weecin wayay halka taasna waa mid isaga dadka ugu fiican isaga wada xaq ahaaya waana loo u aani marto aan la dhaqaajin wiiga dana samaysay ay xaq يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة صوين وما كانت امك بغيا فلا لغا جموة فلقا ساربه يري ومريمه امرأة فرعون بيكوعة فانتهي وضرب الله مسال للذين امنوا وعا ربه مسال وقاليه امرأة فرعون اي او مريمه مريمه مسال وقاليه مريمه ذي امنه امران وذقا امران ليه قبل دي ساهد ابهدو اللتي مريمه جهود باهلك اللي قبه أول يري يدعنا ويزنا يسألك إبن زرها لأن تقول على الوجود بيني أرك وماريما أيام مؤمنين لقومهم ماهي إمنة عمرة وذكر عمران قبل ديساهي الله في مريم مرة أحسن إلى لسي فرجها أول نذيب إلى لسي هو واحد علي هي واحد أرضي مدنا لمارك وربه وحجري زني يا حمان مدنا إنا ينجين يدعنا مركي لحي أنا يكون لي ولد ولم يمسكني بشر ولم أخذ قال خويل بالله حسينا يا او يري أو يأتي ولقي بلال اسماعيل أرك بالله نبيه ليمنا الجурсات حجارو الكثير منا يين الروس أكثري خالق إله بأدلة الله في مريم هذا أحسنت إلى لسي فرجها عورذة ذي الى إلى لسي من الكشف والاستعمال المجن لو منا دوائنا ولا متابلين منا أيام فائزين وسيد عورذ إن الله إلى ليا الله والذين هم الفروج محافظون من عن الخف والاستعمال في المحرمات باللج إلى فكرتي دا ايسا كو غاري هادان غمد لا تادان خبيبا يي فنافخنا وافو فنيفيه فرجق من روحينا ملك جبريل دكي بانو كافو فلو هلك كا عبدوركيده انتو كافوفاي فنا اديسه اي النفسي جايداي من ملك اما سمرياما كو دخدي مريم وهى روميسه بكلمات ربها حب جيد كلمات يجولن به مشي اي شيء وهى الله وى كلمات له يمد او دنبه روميسه وكتبه وى كتابه لبكرون كتابه الله كتاب في جيل روميسه وانجيلي يكي عيسى اما تورات بكوريزي وكتبه كل ما وهى الله وى كتبها السماويها ان لكيم دينها قد جيد مريم روميسه وصدق مريم وهاي روميسيتن نكاري ما في ربها حب جت اريديسه كدي وكتبه الى كتبته او سدجيه وكانت من القانتين ددك الله كدنبيو اي ابديعه اي هوغتا ان مرنا حقا كاويان باي مريم كميدهيد بارب سبحانه وكانت من القانتين ددك الله ابديعه الله مغلا اي حق يدينتيه عباده هيغن أي والله سبحانه وتعالى أعلم. <تصفيق>